تطفات من أجمل التلاوات والتي سجلت من صلاة التراويح. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا اللهم اجعله قائدنا إلى رضوانك وإلى جناتك تجنات النعيم اللهم اجعلنا ممن يقرا القران فيرتقى ولا تجعلنا ممن يقرا القران فيشقى برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن ينادى غدا في الدار الاخره ادخل الجنة وأزواجكم تحبرون ولا تجعلنا ممن يقال لهم في جهنم يخسأوا فيها ولا تكلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القرب واليتامى والمساكين والمساكين والجال ذي القرب والجال الجنب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت تيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين يوفقون أموالهم لآ الناس ولا يؤمنون, ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وَمَن يَكُونُ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَأَقْرِينًا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ وَنُبِلَ اللَّهِ وَالْيَوْمَ لَا خِلْقٌ وَأَفَقُوْمٌ وَأَفَقُوْمٌ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَضْلُمُ مِثْلَ ذَرَّةٍ وإن تك حسنة يضاعفها يومئذٍ مِلَّةٌ أَجْرٌ عَظِيمًا فَقِرْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كل أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَاهَا يود الذين كفروا ويصروا الرسول لو تستوى بهم لم ولا يكتمون الله حديثا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون يؤمنون غَوْثٌ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ هَؤُلَاءِ يَهْدِي مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أولئك الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْأِنِ اللَّهَ فَلَا أَمْ لَهُمْ نصيب من الْمُلْكِ فَإِذَا لا يُوتُونَ النَّاسَ نَقِيْنًا أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ من فضله فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وآ فمنهم من آمن به ومنهم من صدان وكفى بجهنم سعينا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا بدلناهم جلودا، بدلناهم جلودا غيرها ليجوق العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما، والذين آمنوا ومن الصالحات سندخلهم جنات. سندخلهم جنات تجري من تحتها خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم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 فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت يديهم ثم جاءوا يحلفون بالله إن, ردنا إن ردنا إلا إحسان وتوظيف أولئك الذين فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من إلا ليطاع بإذن الله سهم جاءوك جاءوك الله واستغفر لهم الرسول لو الله تواب الرحيم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 أنقذوهم أوخرجوا من دياركم ما فعلوه, ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعرضون به لكان خيرا, لهم لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لأ ولهديناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك, فأولئك والصديقين والشهداء والشهداء نصابتكم مصيبة قال قد نعم الله علي قال قد نعم الله علي إذ لمكم معهم شهيدا ولئن صابكم فضل من الله ليقولن ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني عليكوا معهم فأفوز فأفوز فوزا عظيما أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا وجعلنا له نورا ويمشي به في الناس كمن مثله, كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يحملون وكذلك جعلنا في كل قريه نكابر مجرميها ليمكروا فيها وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمُ آيَةٌ قَالُوا قَالُوا لَنُّوْمِنَ لن حَتَّى نُوتَى مِثْلَ مَا أُوْتِيَ رُسُلُهُ حيث يجعل رسالاته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد وعذاب شديد بما كانوا يمكرون يشرح صدره للإسلام ومن يرد يضله يجعل صدره ضيقا يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون هذا صراط ربك مستقيما قد خصلنا الآيات الأوم يذكرون لهم دار السلام لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا نحشرهم جميعا ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال أولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي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 يا معشر الجن والجنس ألم, ألم ياتكم رسل منكم يقصون, يقصون عليكم آيات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 واهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل اما أم يعملون وربك الغني ذو الرحمه اين شيء يذهبكم هي شيء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما شاءكم من فسوف تعلمون, فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون قل تعالى واتي ما حرم ربكم عليكم اشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا أولادكم من املاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بقى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 إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوف الكيل والميزان بالقسط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 اتتبعوه ولا تتبع الصب لفَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّوْبِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ عَلَى الذي حسن وتفصيل لكل شيء وهو دو ورحمة الله بلقاء ربهم يؤمنون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا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 فيها فخرجنك من الصادرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إن خلفهم وعن إيمانهم وعن شبايلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين على خد. وشئت ما ولا تطلب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليُبدي لهما ما ولي عنهما ليُبدي لهما ما ما بغرور فلما ذاق الشدّة بدت لهما سوء آتاهما وطفقا وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم نكما أعطيكم أن الشجرة؟ ألم الشجرة وأقول لكم. سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها واستكبروا السماء ولا يدخلون ولا يدخلون الجنة حتى يرجى الجمل في سم الخياط وكذلك نجز المجرمين لهم من جهنم بهاد ومن فوقهم غواش وكذلك الصالحات لا نكلف نفسا لا نكلف نفساً إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم تنصروه إلا تنصروه فقد نصره الله اذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ, هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزنن الله معنا فانزل الله سكينته عليه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 ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استقعنا لو استقعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يألم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا لا يتبيأ لك الذين صدقوا وتألم لا الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أي يجاهدوا أي بأموالهم وأفسهم والله أستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت, وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يتعددون فلا تعجبك أموالهم ولا في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبه بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون مرجأ أو مغارات أو مدخلا أو مدخلا لولوا وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فَإِنْ نَظَرُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَطَانَا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فضله سيوتين الله بن فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين وَالْعَامِلِينَ عليها والآملين قُلُوبُهُمْ والمولفت قلوبهم وفي وفي الرقاب والغاربين وفي سبيل الله وابن السبيل وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم قل يا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 وأنقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد فضله.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 Salah, homo, filha I سبيل الله الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهو بالآخرة كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء بأأيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصلع الفلك وكلما مر عليهم ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا نسخر Então مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني Yeah. Uh -huh. ولا دار خير ولا نعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها لنهار تجري من تحتها لنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة, ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا ياتيهم الملائكة أو ياتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم كانوا به يستهزئون، وقال الذين أشرقوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا نحن ولا. فَعَلَى الَّذِينَ مِنْ فهل فَهَلْ عَلَى الرسل إلا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلا قال أسجد لِمَنْ خلقت طينا قال أرى تعال ايلا اذاخرتني لان يوم القيامه لا لا احتلك الذريته الا قليلا قالت من تبعك منهم فان, جهنم فإن جهنم وإنما جزاؤكم جزاء مغفورا واستفزز من استقعت منهم بصوتك وأجرب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن سَلَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا رَبُّكُمُ الَّذِي يُسْجِيلُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَإِذَا مَسَّكُمُ فِي الْبَحْرِ تَدْعُونَ قَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَّا إِيَّاهِ فَلَمَّا نَجَّاكُمُ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَبْتُمْ وَكَانَ كفورا كَفُورًا أَفَأَمِنْتُمُ أَنْ يَحْسِفَ جانب جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عليكم أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حاصدا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أَمَمِنْتُمُ أَيَّبًا فيرسل عَلَيْكُمْ فاصفا مِنَ الريح فيغرقكم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا وإن كذوا ليستبزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا سنة من قد رسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد السنتنا تحويلا أقم الصَّلَاةَ, أقم الصلاة لذلوك الشمس إلى غسق الليل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 نزه قرام وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد إلا خسارة إذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِلَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ طَلَّ سَعِيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يحسبون أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت آمالهم فلن نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاء جهنم بما كفروا واتخذوا آيات إن الذين آمنوا وأقلوا الصالحات كانت لهم جنات كانت لهم جنات الفردوس نزولا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا أو مددا لكلمات ربي لنا في دل بحر لنا في دل بحر قبل أنت فذكر كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليك أنما انما مع الهككم واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا, صالحا ولا يشرك بعباده ربه ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قال قد أوتيت سعلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا وحينا إلى أمك ما يوحى من قذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساخر ياخذه عدو لي وعدو له والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني اذ تمشي أختك فتقول هل ذلكم على من يكفله؟ فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبذت سنين في أَهْلِ مدينة ثم جئت على قدري يا موسى وصلعتك لنفسي إذ هبت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري إذ هبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له لعله يتذكر أو يخشى على ربنا إننا نخاف أي أن يفرض علينا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 وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلَ وَأَزَلٌ مِنَ السَّبَاعِ مَا أَنَا بِهِ أَزْوَاجٍ ومنها نخرجكم